أن نستمع منصطين ارجو الاشتراك آ ن ي ة م ب ر ة ي ت ل ه ا ا ل ي و م ا ل ق ا ر ئ ا ل ش ي خ م ح م و د أبو ا ل و ف ا ء ا ل ص ع ي د أ و ا ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م بسم الله الرحمن الرحيم ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهر اثنا عشر, عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات السماوات و ا ل أ ر ض يوم خلق السماوات و ا ل أ ر ض منها أ ر ب ع ة الحرم ذلك الدين, القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن إن انفسكم فقاتل و المشركين ا ك ا ف كما ل ف ض ا ل ك ا ف ر ي ح م ا ن Thank、you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 لفضيله ا ل د ك ت م ح م ا ت ب النابلسي Thank you. فقد نصره الله إ ذ أ خ ر ج ه الذين كفروا وايده َ أ ََُ بجنود ُِ لم َْ تروها َََْ وجعل ََََ ك َ ر ِ ل م َ ة ً ل َ ذ ِ ي ن َ كفروا ََُ السفلا ُّْ إ ل ا تنصره س م ا ه الله إذ الحسنى و َ أ َ ي َ د َ ه ب ِ ج ُ ن ُ و د لم َْ تروها ََ وجعلك َََََ ل ِ م َ ه الذي َِّ ن َ ك َ فرس َُ و ا ا ل ُّ فلان ِْ م َ فسبح بحمد ربك و ا س ت غ ف ر إ انه كان ت و ف ي انه كان توابا بسم الله الرحيم الله